قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قرأ هذا الحرف عامة السبع غير ابن كثير وحفص عن عاصم نحشرهم بالنون الدالة على العظمة وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم يحشرهم بالياء المثنات التحتية وقرأ عامة السبعة غير ابن عامر فيقول بالياء المثنات التحتية وقرأ ابن عامر فنقول بنون العظمة فتحصل أن ابن كثير وحفصة يقرآن بلياء التحتية فيهما وأن ابن عامر يقرأ بنون فيهما وأن باقي السبعة يقرؤون نحشرهم بالنون ويقرؤون فيقول بالياء وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يحشر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دونه أي يجمعهم جميعا فيقول للمعبودين أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أيعبدوكم من دوني أم هم ضلوا السبيل أي كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دون من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمرهم بذلك ولا أن تزينوه لهم وأن البعبودين يقولون سبحانك أي تنزيها لك عن الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ونحن براء منهم ومن عبادتهم ثم قال ولكن متعتهم وآباءهم أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر أي نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك وكانوا قوما بورا قال ابن عباس أي هلك وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم انتهى الغرض من كلام ابن كثير وقال أبو حيان في البحر ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أي ما كان يصح لنا ولا يستقيم إلى آخر كلامه وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا في هذه الآية من سؤاله للمعبودين وجوابهم له فأعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين فقال بعضهم المراد بهم الملائكة وعيسى وعزين قالوا هذا القول يشهد له القرآن لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن عبادة من عبدهم كما قال تعالى في الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام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 ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله في سورة الفرقان هذه هم خصوص العقل دون الأصنام قال مقيده وعفى الله عنه وغفر له الأظهر عندي شمول المعبودين المذكورين للأصنام مع الملائكة وعيسى وعزير لأن ذلك تدل عليه قرينتان قرآنيتان الأولى أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في قوله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله الآية فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء وأنه غلب غير العاقل لكثرته القرينة الثانية هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم أي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء كقوله تعالى في سورة يونس وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون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 فقد دل قوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون على أنهم لا يعقلون ومع ذلك قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكقوله تعالى في العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض الآية فصرح بأنهم أوثان ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضا وكقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة حتى نسوا الذكر الظاهر أن معنى نسوا تركوا والأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من التوحيد وقيل ذكر الله بشكر نعمه والأصح أن قوله بورا معناه هلك، وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة فمن إطلاقه على الجماعة قوله هنا وكانوا قوما بورا وقوله في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن إطلاقه على المفرد قول عبد الله بن الزبعر السهمي رضي الله عنه يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور ويطلق البور على الهلاك وعن ابن عباس إن أنها لغة أهل عمان وهم من أهل اليمن ومنه قول الشاعر فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية وأطنب فيه من أن الله لا يضل أحد مذهب المعتزلة وهو مذهب باطل وبطلانه في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاياك وأن تغتر به وما ذكر عن الحسن البصري ومالك عن الزهري من أن معنى بورا لا خير فيهم له وجه في اللغة العربية ولكن التحقيق أنه ليس معنى الآية وأن معنى بورا هلك كما تقدم والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بهذا ينتهي لقاؤنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم مرات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته